أرجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين ينقلب ليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زيدنا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغير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 إن أنتموا إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.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 فَامْشُوا في مَنَاكِبِهَا وَكُونُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النشور آمَنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمَّنْ تُمْنُ فِي السَّمَاءِ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ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 إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزق كبوء نمسك رزقه بل في عتو ونفور أفمن يمشي عَلَى على وجهه أهدا أمن سَوِيًّا سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والبصار ولفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في نرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَأْتُ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ قُلْ رَأَيْتُمُو إِنَّهُ لَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ لِّلِيم قل هو الرحمن آب النبى وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل رايتُم إن أصبح ما غورا فميتكم بما إم عيد بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسقرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجرًا غير مملود وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين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 منع للخير معتدنثين عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتنى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يس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 وَغَدَوْا عَلَى حَرْبِهِمْ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ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 سَلْهُمُ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَدَرْنِي قَدَرْنِي وَمَن يكذب بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وأملي لهم إن أَمْ متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتبون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراب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 بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب التمود وعاد بالقارعة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 فرعون وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُ أَخْذَتَ الرَّابِيَةَ إِنَّمَا لَمَّا طَغَلْ مَا أُحَمِلَ لَكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَاهَا أَذْنُ وَعْيَةٍ فَإِذَا نفخ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وحملت لَرْضُو الْجِبَالِ فَدُكْتَادَكَتَوَاحِدَةً بَيْوَمَ إذِي وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَتِ السَّبْعُ فَهِيَ يَوْمَ إذِي وَهِيَ وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَ تُعْرَضُونَ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها ها أبقرأوا إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واجربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وَأَمَّا مَنْ وُثِقَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَ هَذَا كِتَابِيَةٌ يُكْتَبْ لِي مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا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 إنها لضاء نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فامعا إن الإنسان خلقها نوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين, المصلين الذي لهم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم لسائل والمحروم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 فمن بَتَغَوَّرَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لَأَمَالَتِهِمْ وَعْهِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ على هؤلاء كفي جنة مكرمون، فما للذين كفروا خبلك مهتعين عن اليمين وعن شمال عزين، أيطمه كل أمر إم منهم، أي يدخل جنة العيم كلا. إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارد إنا لقادرون إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين لَنَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نَصْبٍ يُوفِضُونَ قَشَعَتْ نِفَاسُهُمْ تَرَهَّقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ سَلَّنَا نُوحًا لَّا قَوْمِهِ أَنَّذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ لَّيْمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنُعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَفِّرْكُمُ الْإِلَهَاءَ أَجَلٌ مُسَمَّى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 جعلوا أصابعهم في أذرهم واستغشوا ثيابهم وأصلوا وأصرروا واستكبروا استكبرا ثم إني دعوتهم جهرا ثم إني أعلنت لهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا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 ولم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض لباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ لَرَضَبًا سَاقِياً لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُهُولًا فِجَاجًا قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالا